مع الأهرم من يسمع يخل أين من ساد وشاد وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل أيبنا يسمع وصايا جمعت من خصت بها خير الملل المطلوب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل الفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقق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 على الفضل وما احسن الشعر إذا لم يبتذل مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف او من على الأصل التكل انا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عمدي في رقها أولى فيكفيني الخجل أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمروا لفظ نطقي بلعل ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل اطرح الدنيا فمن عادتها تخفض العال وتعلي من سفل عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها او أقل كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها فعلا كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل فاترك الحيلة فيها واتكل إنما الحيلة في ترك الحيل لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتاة ما قد حصل قد يسود المرء من دون أب وبحسن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 عن أمور انه لم يفز بالحمد إلا من غفل ليس يخل المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النمام وازجره فما بلغ المكرها إلا من نقل دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل جانب السلطان واحذر بطشه لا تعان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 كالأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذن للجعل عد عن أسهم قولي واشتتر لا يصيبنك سهم من ذعل لا يغرنك لين من فتى إن للحيات لينا يعتزل انا مثل الماء سهل سائغ ومتاب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 الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل للذي حاز العلام هاشم أحمد المختار من ساد الأول وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل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 بدل لا تقل قد ذهبت اربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم يرغم العداء وجمال العلم يصلح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الاعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد لا تبغي النحل فهو عنوان على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 فيها مكثرا وعليم بث منها في علل كم شجاع لم ينل فيها المناء وجبان نل غايات الأمل فاترك الحيلة فيها واتكل إنما الحيلة في ترك الحيل لا تقل أصل وفصل أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل قد يسود المرء من دون أب وبحسن السبك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 إذا قال فعل قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصر الأمل إن من يطلبه الموت على غروة منه جدير بالوجل غب وزر غبا تزيد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطبق الطفل حبك الأورو طانا عجز ظاهر فاغتربت لقعن الاهل بدل ايها قولي عبثا ان طيب الورد مؤذ للجعل عد عن اسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ذعل لا يغرو النك من فتن إن للحياة لينا يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل أنا كالخيزور صعب كسره وهو لدن كيف ما شئت فتل غير عني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال في يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فترك تفاصيل الجمل وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل للذي حاز العلام هاشم أحمد المختار من سد الأول وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل All done.